بتسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com <تصفيق> فسبحان من أذل عزة بعد طول عز وسبحان من نزع البركة من مبارك وسبحان من أزال السرور عن سرور وسبحان من حول جمال جمال الى قبح وجعل استعلاء علاء وضاعة في السج سبحان من جعل الشريف وضيعا بقدرته انه الله. ان اله مع الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلهي خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك إلهي ما عرف قدرك من عصاك إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك وإلى النفوس كيف خضعت لسواه، إلهي عجبا لقلب أنت شققته ولسان أنت أنطقته عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك وإلى الألس كيف نطقت بما يسخطك في علاك يا من نجيت موسى في التابوت وحافظت يونس في بطن الحوت ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فالموت مصيبة وهذا عنوان لقائنا اليوم نستميحكم عذرا أن نترك سلسلتنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر ليكون لقاؤنا بعنوان مصيبة الموت وذلك أننا منين بفقد أحد الأعلام فارس منابر قوال للحق لا يخشى الخلق نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله فضيلة الشيخ عبد الراضي أمين نسأل الله أن يغفر له وأن يلحقنا به على خير يا خلق الله الموت مصيبة بنص كتاب الله حيث قال الله إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فالموت مصيبة عند كل الخلق قولا واحد الموت مصيبة وفي الصحيحين المرأة التي رآها النبي تبكي عند المقابر وقال لها صبري فإنما الصبر عند الصدمة الأولى وصدماتنا تتتابع ومصائبنا تتلاحق وكل مصاب قد يكون له حل وتتبعهم فراجه إلا مصاب الموت فهو مصيبة المصائب لكن هذه المصيبة درجات ولها مخففات ولها ملطفات ولها زوائد الموت أي موت لأي أحد مصيب لكن المصيبة درجات ولها ملطفات وزوائد ومخففات فتعظم مصيبة الموت لسبب أخروي وتعظم مصيبة الموت لسبب دنيوي فطري وتعظم مصيبة الموت لسبب دنيوي أخروي السلاسة تعظم مصيبة الموت لسبب أخروي يوم يكون المتوفى أبا أو أم فتكون المصيبة متراكبة متداخلة متعاظمة متغازرة لماذا؟ لأن بابا من أبواب الجنة أغلق في وجهك ماتت أمك مات أبوك باب من أبواب الجنة في وجهك إن مات وقد بررت منه ولجت وإلى الجنة دخلت وإن مات وقد عققت أغلق في وجهك إلى الأبد إلى الأبد لأن أمر البر امتحان لا ملحق له ما فيش دورتان ما فيش ملح اللي صئت صئت إلى الأبد أعاذنا الله وإياكم من الحقوق دليلنا ما رواه الترمزي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء أن رجلا أتاه يسأله تزوجت امرأة وأمي تأمرني بطلاقها ماذا أفعا أطيع أمي أبقي زوجتي قال لست أنا بالذي أمرك بطلاقها ولا بالإبقاء عليها إنما أحدثك حديثا سمعته من حبيبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول الوالد أب أو أم الوالد باب من أوسط أبواب الجنة أي من أوساعها وأفضلها الوالد باب من أوسط أبواب الجنة فحافظ على هذا الباب إن شئت أو أضع بإيذن في باب جنة مفتوح عنوانه بر الوالدين عنوانه طاعة الوالدين إن بررت منه ولشت برحتك النبي قال إن أمك باب من أبواب الجنة لك بإيدك. تحافظ على هذا الباب بالطاعة والبر تغلق هذا الباب إلى الأبد الأمر في يدك والمثوبة لك والعقوبة عليك لن يعاقب معك أحد الوالد باب من أوسط أبواب الجنة فحافظ على هذا الباب فإذا مات الأب أو ماتت الأم تعظمت المصيبة وتراكبت وتراكمت لأن بابا من أبواب الجنة أغلب من كان عاقا وفوجئ بموت أبيه وأمه يدرك خطر عقوقه ويدرك حجم مصابه خلاص فجأة كنت مسيئا كنت مقصرا كنت عاقا أغلق الباب ولذلك تجد آل العقوق وآل الصوت العالي على الأب والأم وآل الإساءة أعظم الناس مصابا في وفاة الأب والأم فتعظم مصيبة الموت إذا كان المتوفى أبا أو أما لسبب أخروي عنوانه باب من أبواب الجنة أغلق، وتعظم مصيبة الموت لسبب دنيوي حينما يكون المتوفى ابنا، لأنك فطرت وجبلت على أن تقبل أن تدفن أبويك وتجزع إن كتب عليك دفن ولدك، تتقبل وفاة الأب؟ لجهلك بحجمه الأخروي وتجزع لوفاة الإب مرض أبوك ومرض آلدك نفس المرض مرض مرضا عظيما ميؤوسا منه وقف أطباء البشر عجزا تسأل عن أبيك كيف حاله يدهيله يدهيله ربنا يخفف عنه تعبان بتتمنله إيه الموت نفس المرض تسأل فيه عن ولدك ادعيله ربنا ايش فيه انا عندي امل في الله سانفق كل مالي عليه يحدث هذا نعم نفس المرض مع ابيك ادعيله يريح بقى تعبنا لا تقولها صريحة انما بالمفهوم لا بالمنطوق نفس المرض مع الولد لا لا أنا عندي أمل لا في دكتور في المكان الفلاني، لا أهبيع الشأة لا أهبيع العرضية لا أهعمل لا هكلم، ربي وربك قادر إيش في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاه الشافي هو الله أمني في الله كبير المنطق مختلف بل أبوك نفسه يدعو لك بطول العمر إن مريضت ويتمنى أن يطيل الله عمرك لتدفئنا أمك مرضت وهي على فراش الموت تدعو لك بطول الصحة والعافة مرضت تدعو لك يا رب تقوم بالسلامة يا ابن تقف على كومي وتكثر كومي وتاخد عزايا أمك بتدعي لك إن هي تموت قبلك تقبل هذا ففي باب الفطرة والغريزة التي عنوانها شدة الارتباط بالولد والجزع عند وفاته يكون مصابك في وفاة ولدك أعظم لذلك لأن الأمر أمر فطرة رتب الله لصبرك الجنة في صحيح مسلم أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوليدها يا رسول الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثة قبله مثل ثلاثة ادعي له ربنا يشفي ويبقي حيا معافا قال صلى الله عليه وسلم أهو قد فعلتي فعلًا مات لك وصبرتي لقد احتضرت من النار بحصار شديد حفظت ووقيت ومنعت من النار لما مات ولدك بقدر الواحد القهار وقبلتي ورضيت ولم تسخط ولم تجزع يبقى لذلك لأن المصاب في باب الفطرة جلل رتب الله لك الجنة إن صبرت يبقى تعظم المصيبة لسبب دنيوي فطري إذا كان المتوفى ابنا ولأن المصيبة متعازمة إن صبرت جزاؤك الجنة وتعظم المصيبة لسبب دنيوي أخروي لسنين معا. إذا كان المتوفى عالماً ربانياً قوألاً للحق لأن وظيفته صلاح دنياك وصلاح أخرىك تفتقد الانصلاح في دنياك وتفتقد الانصلاح في أخرىك يقيمك على لاحب طاعة الله دنيا ويوصلك لطريق الجنة أخرى فبوفاة أهل العلم تضيع الأمم في الصحيحي والرواية للبخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من صدور العلماء إنما يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم أو يبقى عالما كلا الروايتين وارد فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أقولوا هذا في وفاة العالم الربان القوال الحق يسأل الله أن يكثر منهم في دنيانا وأن يريحنا من أضداده الذين باعوا الدين والوطن نتحدث عن هؤلاء الثابتين الراسخين الذين يبصرون الناس أجمعين ويوصلونهم لطريق مرضات رب العالمين تنهدم أركان وبنايات الأمة بوفاة هؤلاء يخبر عالم من أهل السنة بوفاة عالم رباني فيقول انهدم اليوم ركن من أركان الإسلام يتحدثوا عن فصيل نادر أقام الملة وصوب منهاج الأمة وكان رأسا في كل محنة يحولها لمنحة بسباته وبعين تعمى عن الخلق وتعمى عن تهديدات الخلق ولا ترى دنيا الخلق ولا ترى قدرات الخلق ولا تتعامل إلا مع خالق الخلق هؤلاء وفاتهم زلزال لبناء الإسلام إن عقلت بكيت لوفاته أكثر من بكائك لوفات الأب والأم والبنت والولد فلما سئلت أعرابية عن أعظم مصابها في الوفاة قالت الولد مولود والزوج موجود يعني مات ولد ممكن تخلف تاني جوزك مات ممكن تتجوزي مراتك ماتت ممكن تتجوز والأخ مفقود لذلك الأخوة في الله أن يراك مسلم تؤذى، فيبكي لك ويتألم لك ويقوم لنصرتك هذه معاني ماتت يموت الإب مصاب عظيم دنيوي يموت الأب مصاب عظيم أخروي يموت العالم مصاب عظيم دنيوي أخروي يموت الخلق تموت المرؤة تموت الأخوة موتها إيذان بزوال الأمة يوم تموت الأخلاق تموت الأمة موت الأمم بموت الأخلاق لا جدال فيه وانظر إلى أمة زالت أخلاقها وبقيت لن تجد وانظر إلى أمة حوربت من القاص والداني وبقيت أخلاقها وعقائدها وسوابتها أركانا سابتة تثبت الأمة أمام محن متتابعة وأمواج متناطمة ترد العدو يوما ما إلى جحره بقدر الله فموت الخلق وموت الأدب وموت الإيمان وموت المروع أعظم نوع من أنواع الموت وفيه أعظم مصاب يبقى الموت مصيبة يزيد الإحساس بالمصيبة لأسباب وهذه المصيبة لها ملطفات ومخففات وزوائد أما الملطفات فمرض ما قبل الموت يلطف الله عليك وقع الموت مرض أبوك طال مرضه اشتد مرضه رسائل الموت تتتابع لك تمهيدا للموت فيأتي الأمر بمقدمات وإن شئت أن تعقل هذا فانظر إلى موت الفجأة من صحيح البدن موت الفجأة من مسن لا موت الفجأة من مريض لا موت الفجأة من صحيح البدل تجد المصابة عظيمة وتجد الصبر في قلوب أبنائه قليلة للمفاجأة أما مرض ما قبل الموت فيلطف للسببين الأول الرسائل تتابعت المرضة اشتد مرضه آه علمت أن أقدامه تسير في طريق القبر، فأصبح الأمر دهنيا لك معقولا، لم تفاجأ بموته. الثاني، أن مرض ما قبل الموت إما رفع درجات وإما غفران ذنوب، فلا تظنن أن مرض ما قبل الموت شر مح، إن كان محسنا رفع الدرجات وإن كان مسيئا غفران ذنوب وكل نزوله. يخفف الله عن أبيك قضية الآخرة ويخفف الله عنك برسائل تتابعة كأن الأمر يأتيك بمقدمات فيه تخفيف عن أمر يأتيك فجأة ومن الملطفات والمخففات خاتمة الخير ختم الله لنا ولكم بخير قد يختم لأبيك بخير إن عقلت جلست للتهنئة ولم تجلس للتعزيل إن كنت محبا له وختم الله بخير له تسعد لا تبكي لفراقه تسعد لنعيم يرحل إليه إن شاء الله فمن المخففات ومن محولات المصاب من سبب تعاسة وألم وعزاء إلى سبب سعادة وتهنير إن كنت تعقل أمر الآخر إن كان أبوك بذاته يهمك آخرة تهمك آخرة تسعد له خاتمة الخير لمن يعقل تخفف تلطف بل إن كان من أهل الفاة تسعد وخذ مثالا في رمضان في العشر الأواخر يتصل الأهل مات فلان قلت أنا معتكف والمعتكف لا يخرج لجنازة ولا لتشييعها ولا لمريض ولا لعيادته لا لتشييع جنازة ولا لعيادة مريض إن خرجت من المعتكة فرحلت وأعزيت رحلت, رحلت لأعزيه قال أتدري كيف مات عمي يا شيخنا قلت كيف مات قال منذ أن خرج للمعاش من عشر سنين لم تخطئ قدمه الطريق بين بيت الله وبيتي. فأيقنت أنه سيموت في بيت الله لما سأقول لك العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعثون على ما مت أبشروا من مات على طاعة قوالا للحق مكبرة مسبحة في وجه الظالم واقفة سيبعث كذلك بشرف وعزة وكرام ومن مات ظالما قاتلا مدلسة للدين بائعة سيبعث كذلك سئل ابن تيمية عن رجل مات زانية قال يبعث يوم القيامة زانيا عاريا مفضوحا بين الخلائق أعذر الله أيام يبعث عاريا زانيا مفضوحا بين الخلائق على رؤوس الأشهاد تبعثون على ما ميتم كما رواه الترمزي بسند حسنه الألبني قضى الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه قاعدة لا تتخلف إن لزمت طاعة وعشت على طاعة يختم لك على طاعة إن لزمت معصية وقسى منك القلب ميت على معصية أعاذنا الله وإياك لكن عطاء الله لهذا الرجل كان كبيرا كيف مات قال في ليلة السابع والعشرين من رمضان دخل المسجد صلى العشاء في السجدة الأخيرة في الجماعة قام الإمام وما قام سلم الإمام وما سلم قلبوه يقول يا أبتاه انتهت الصلاة فوجدوه قد لقي الله مات. ساجد في صلاة العشاء في بيت الله في ليلة السابع والعشرين أتدري كيف يبعث يبعث يوم القيامة ساجدا تبعثون على ما متهم قاعدة صنة كونية يبعث يوم القيامة ساجد وما ظنك في رب يحاسب عبده وقد أتاه عبده ساجد وما ظنك في عبد يلقى ربه ساجد وهي فضيلة يوم القيامة ليست لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يسجد يوم القيامة إلا رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث الشفاعة تذهب الأمم إلى الأنبياء يقول الناس لبعضهم ألا ترون إلى ما نزل بنا ألا نرحل للأنبياء يخففون عنا يرحلون لآدم فيقول عصيت ربي وأكلت من الشجرات إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إبراهيم يذكر كذباته السلاس وهذه الجملة لها درس طويل في الشرع شرحناه في سلسلة صحيح البخاري لأن أعداء الدين دلسوا في هذا وأشغب على البخاري وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وموسى يذكر قتل نفس وعيسى لا يذكر زبا وفي رواية يقول عبدت من دون الله فيرحلون إلى محمد ابن عبد الله وكل نبي يرحلون إليه يقول نفسي نفسي اذهبوا لغير لقد غضب اليوم ربي غضبا لم يغضب مثله قط فيرحلون إلى رسول الله فيقول أنا لا أنا الموعود بها أنا لا فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامنا يعلمني إياها فيقال لي ارفع رأسك يا ابن عبد الله واشفعت تشفع، لمن شفعته لمن ظلم وقتل لمن سلب الحقوق لمن حارب الدين لمن قدل المسلمين وحبس واعتقل البنات والبنين لمن خان رب العالمين لمن نسي لقاه لمن راع البشر وحكم بالحبس على فتيات صغيرات أعد عشر سنة أما ذكرت الله يا قاضي الظلم قط أما علمت أنك تقف يوما ما بين يدي قاضي الأرض والسماء أما علمت أنك يوما ما تقف بين يدي الله أما جهزت للقائه أما أقمت اعتبارا للقائه أكلتك الدنيا وأعمت قلبك وأطعت عدوك لما لن يبعث معك لن يبعث معك لن تبعث يوم القيامة قاضية ولا وزيرا ولا رئيسا ولا محافظا ستبعث عبدا زليلا ولقد جئتمون فرادة يا ظالم اليوم ناسيا لقاء الله في الغادي يا من تنفشت بقوتك يا من نسيت ربك يا من قلت قول تعاد يا من قلت قول تعاد من أقوى منه نحن الأقوى يا من قلت قولة عاد اسمع قول الله فيهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة من أشد منا قوة استكبروا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشحدون جحدوا آيات الله تناسوا لقاء الله عميت القلوب عن رؤية قدرة الله ما عقوبتهم يا رب فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات انظر إلى التعبير القرآني البلاغي المعجز في أيام النحسات في أيام كلها نكبات كلها سوعات كلها عورات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ليروا عذاب الله ليروا انتقام الله ولا نحس أسوأ مما تحياه بلادنا لأن من على رأس الأمر تنفج على الله ونسي لقاء الله فيكل مظلوم أبشر قالها الظالم يحد الله بها أبشر هذا أوان التدخل القدرة الإلهي. وقالوا من أشد منا قوة؟ أهو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ألا يعقلون هذا عمية القلوب؟ لا ترى الله تناست لقاء الله. انتبه يا كل ظالم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم نزلت من بطن أمك مكلوا ولا وزير ولا عبد حقير نزلت صغير باكي ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولها يفرحون سرورها فاعمل يوم أنت فيه إذا بكوا تك فرحا مسرورا هيبكوا عليك إمت إمت تموت الآل يبكون وأنت في قمة السعادة بعملك وتركت ما خولناكم وراء ظهوركم زي ما تولدت تبعد ما خولناكم يعني الوزارة والمحافظة والقيادة والرئاسة والفلة عطاءوا من عطاء الله وتركتم من بعث بالممتلكاته في القبر في حد بياخد حاجة معاه هتخش سيادة المشير وسيادة الوزير وسيادة المحافظ وسيادة الفريق وسيادة الرئيس ولا بتخش عبد حقير بينادي العزيز الكبير زليل يقولوا في الجرايد ويوصفوا في الجرايد والمجلات والفضائيات يقولوا إنما أنت في القبر ايه عبد زليل وحيد وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أعدوا لهذا اليوم عدته يا ظلمة مصر، واعلموا أن طيلسان الدنيا سيزول عنكم وسيلقى كل واحد منكم ربه وحده قال قام الناس وما قام، سلم الإمام وما سلم يا أبتاه انتهت الصلاة فوجدوه قد لقي الله يبعث ساجد ورسول الله هو الوحيد يوم القيامة الذي سيتجد كما في الصحيحين ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يا كل ظالم لست من أهل شفاعة رسول الله لأن الحديث في نهايته فأجد الملائكة تحتوش أناسا من أمتي فأقول يا ملائكة ربي إنهم من أمتي فيقولون يا ابن عبد الله ليسوا من أمتي إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك إنهم بدلوا بعدك إنهم غيروا بعدك إنهم ظلموا بعدك إنهم باعوا الدين بعدك إنهم قتلوا المسلمين بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا فلا تتخيلن أن شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل أحد إنما لها رجالها يسوق الله لها خلقها اللهم اجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم يبقى من مخففاته وملطفات الوفاء خاتمة الخير تسعد بما أعده الله لا إن كنت محبا له وأبشر إن أردت خاتمة الخير فالأمر سهل ميسور إلزم الخير فإن خلطت خيرا بشر خلط عملا صالحا وآخر سيئا عزا محتبا. عسى الله أن يتوب عليه إنما من لزم الخير ختم له بخير إن أردت ختام خير فالزم الخير إنما المسجد شوية والقهوة شوية لو أعرف ملك الموت هيجي لك إنتهب أقول لك خليك في الجامع في السعادة إنما حد يعرف فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون طب مش عارف أستاذ الجامعة بيقول للطالبة؟ بيسألوا الامتحان إمتى؟ قال في أي وقت أنا ممكن في أي وقت أقول لك طلع ورقة في امتحان عاوز إيه الأستاذ ده؟ عاوز الطالب يبقى إيه؟ مستعد أخفى الله عنك أمر موتك لما لتكون مستعدا له طيلة حياتك في أي وقت ممكن يجي الموت؟ لا يختص بالكبير دون الصغير ولا بالمريض دون الصحيح كيف حال مريضكم قالوا صحيح مات الايام بتاعكم عامل ايه السليم مات اذكر في حياة ابي رحمه الله كان مقيم مع كان مقيما معي كل ما يجي تليفون البلد ترانك ها الحاج فلان مات راجل عبده 80 سنة وصديق عزيز لي ومريض شديد المرض فأتى الخبر بوفاة ولده ابن الأربعين الدنيا كلها منتظرة وفاة مين الأب ومين اللي مات الموت لا وصف له ولا اختصاص له بأحد فالكل سيموت يعني ايه تعلم أنه وجد في دنيا الله من أنكر رسالة محمد بن عبد الله ومن أنكر وجود الله ومن أنكر ألوهية الله وجد ولا لم يوجد لكن لم يوجد من أنكر الموت فأعظم حقيقة يتفق عليها البشر هي حقيقة الموت وجد من أنكر ألوهية الله وجد من أنكر النبوات والرسالات والبعث والحشر والنشور وما وجد من أنكر الموت لأنه محجوج بالمشاهدة أين أبوك مات أين جدك مات أين أمك مات وجد من ادعى الألوهية النمروز وفرعون ادعى أنه لن يموت لا ادعى أنه يحي ويميت ادعى أنه لن يموت لا ما فيش الكافر اللي أنكر الإلهيات اللي أنكر النبوات لم ينكر الموت فهو الحقيقة الكبرى المتفق عليها بين البشر بكل فصائلهم وطائفهم فإن كان هو الحقيقة الكبرى وإن كان القبر هو البيت الوحيد الذي تتيقن حتما أنك ستدخله هل أعددت له كلما طال مقسك في البيت كلما اشتددت في تجميله هتاخد شأجر جديد كل شنكان هتاخد شأجر قديم تهتم شوية فبشقة تمليك والمنطقة عجبك وهي دي شقة العمر ونقعد فيها ونتجوز ونخلف وحياتنا فيها التشطيب والتجميل ايه؟ يزيد كل مطالل ايه؟ الموكس نازل في منطقة هتقعد أسبوع في مكان وتمشي شهر على شغلنا وتمشي اي حاجة؟ هنرمي فلوس في الارض انما تمليك وشقة العمر ايه اللي بيجرى؟ اهتمامك يزيد وتجميلك لها يزيد عمرك كام خمسين ستين سبعين ثمانين طب الابره كام البيت اللي هتقعد فيه الى ان تلقى الله ابدا الابدين ذا في مقارنه مفيش جهزته شطبته نورته ينفع شطب الابره اه شطبوا العمل الصالح تنوره بالعمل الصالح احنا مش دور تعبر رخام وتكييف مفيش الكلام رايحين ندفن الشيخ النجار رحمة الله ورحمة واسعة وكل أمواتنا وأموات المسلمين فليت عربية وقفة في مدينة ناصر أحدث موديل ورخام وفيلا راجل من الكويت مدفون عندنا الفيلا متنورة والعربيه جاهزة انتوا كفروا ولا ايه تبع الفراعنة ولا ايه الرجل هيقوم في الحشر الناس هتمشي على رجلية وده هيركب العربية ولا ايه وعملين له رخام وعملين له تكييف والدنيا منورة ومجهزين له عربية ده ده المسلمين ما هذا العبس هو بقى لو من أصحاب المعاصي ومعزب الكلام ده يفيده طب لو ترامى في حفرة الطعومة حيتة في رابعة ولا في أي حيت إن كان من أهل الجنة ففي قمة النعيم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة يا رب وأن يجيرنا وإياكم من عذاب القاب الشقة بأبتعتك اللي هتعود فيها أبدا الأبدين اللي هي الأب جاهزتها نورتها شتبتها آه سهل ميسور بإيه؟ بالعمل الصالح بس فمن المنطفات والمخففات خاتمة الخير فبريد أن يختم لي بخير سهل ميسور ألزم الخير بس ألزم الطاعة وأبتعد عن أبواب المعصية يختم لك بخير وأعطيك مثال والله لا من باب الافتخار وإما باب من تعليم الكبار والصغار. والدي رحمه الله كان من أهل القرآن وكان كفيف البصر كان يلزم المسجد أكثر من البيت يصلي الفجر مقراء ثم يعود يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد لفتني في مرض وفاته أمر عجيب أصيب الكبد دخل في غيبوه كان يستفيق من غيبوبته سبع مرات في اليوم والليل في الصلاوات الخمس وصلاة الضحى وصلاة الليل اللي كان متعود عليه غيبوبة كانت إفاقته عبارة عن يشمر ساعدين إزانا لنا أن نوضئه، نوضيه, نوضيه. نوجهه للقبلة ثم يصلي ركعة ويدخل في الغيبوبة لاحظت أنه يفيق في مواقية الصلاة الخمس وصلاة الضحى وقيام الليل اللي كم متعود عليه وهو عايش قضى الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه نسأل الله أن يميتنا على الخير من خواتيم الشر الزوائد تزيد من الإحساس بالمصيبة انتبه معي جيدا قلت لك الموت مصيب لها مخففات وملطفات وزوائد من زوائدها خاتمة الشر أعازنا الله وإياك نذكر المعنى بعد جلسة الاستماع الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلى الله وحده له شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبع فالموت سيف الله البتار الذي يقسم به ظهر كل ظالم كفار الموت سيف الله البتار يقصب به ظهر كل فاجر كفار الموت مصيب مما يزيد الإحساس بالمصيبة حقا وحقيقة خاتمة الشر أعاذنا الله وإياه من الأعاجيب شبه التصلبية يا شيخنا هل الموت في الحمام خاتمة شر؟ قلت ما الخبر؟ قال دخلنا على أبي فوجدناه قد مات ورأسه في المرحاط أعذن الله إله ورأسه في المرحاط في النجاسه جازة، جازة. كنت سؤال. سؤال،, سؤال الحمام بلدي ولا فرنجي اصل لو الحمام بلدي معقول ان اغمى عليه وقع دماغه جت في الفتح في العين طب لو الحمام فرنجي صعبها حتى لو وقعت على القعده هتيجي بجنبك هتروح وقع على فين القعده مش جسمك مش هيتوصل عليها بحيث ان انت تفضل عليها ده انت هتقع فين في الأرض قال لي الحمام فرانك يعني الأمر قدري إلهي بوضوح وكل بقدر لكن الأمر مقصود أن تراه وتعتبر به قال لي دخلنا فوجدنا رأسه في المرحاة قلت ما حال أبيك قال كان أبي مصلي لكنه كان مرابيا عزه الله وإياك كان أبي مرابية قلت أبى الله لمن عاش على نجاسة إلا أن يموت في نجاسة مال النجس ملات به بيتك تموت نجسة ورأسك في النجاسة ليعتبر بك آل النجاسة عذب الله وإياكم. بنعاش على نجاسة مات في نجاسة. وآخر من الأعجيب في المعهد أتحدث عن الخواتي. فأتاني عضو مجلس إدارة مسجد الخليل إبراهيم اللي مصداق اللي ما تقول حدث أمر عجيب قلت ما هذا؟ قال ولدي له زميل مات أبوه. في الخمسين من عمري اتصل بابني قال مات أبي وأنا لا أعرف كيفية الغسل ولا الدفن ولا التكفين ساعت الجد فيني المشايخ هاتوا المشايخ اللي بتنزلهم من العربية وعاوز تعتدي عليهم أبوك مات تعلم عم الشيخ غزل صلي علمنا وجهنا لما لفظتم أهل الدين وأهل العيل لما تحول الأمر إلى بغض شديد بس الله العافي ماتت العقول ماتت القلوب قال له هات والدك وتعالى أنا مش عارف حاجة قال أخذنا الكفن وأدوات الغسل نغسله في حجرة النوم مرات قالت لا في الصارع لا غسله في الحمام في الحمام هذه ما ما مش بات ما يستهلش غسلناه، وكفلناه وفي الخشبة وضعناه ولبيت الله أحضرناه مسجد الخليل رهيم الدور الأرضي نساء والتاني والتالت والرابع رجال فأول دور رجال الدور الثاني طلعنا بالخشب وقفنا على الباب الخشبة مش راضيها تخش اللي ماسك الخشبة من قدام ولا دخل وزميل ولدي ابن عضو مجلس الإدارة دعلي مين دع الشمال بيقول لي فابني بيقول له يا فلان أبوك مش عاوز يخش يرجع ويجي داخلين الخشف عايز تخش يا فلان أبوك مش عاوز يخش فكانت المفاجأة أن قال الابن لزميله أبي لم يدخل بيت الله قط أبي لم يسجد لله سجد، أبي لم يركع الله ركع أبي لم يدخل بيت الله قط، لم يسجد لله سجد، من أبى أن يدخل بيت الله حي أبى الله أن يدخله ميت من أبى أن يدخل بيت الله على قدمي أبى الله أن يدخل بيته محمولا على الأعناق أبي لم يركع لله رجع ولم يسجد لله سجده ولم يدخل بيت الله قط قارئ فرحلنا وذفناه دون أن يدخل بيت الله هذا يحق لولده أن يبكي عليه عمره زوائد خاتمة شر ليست القضية قضية دنيا وتعيير بها إنما القضية قضية أخرى تعلم أنه راحل إلى شر إلى جهنم وبئس المصير أعازنا الله وإياكم بل وإن تعجب فعجب أن من استطال على الله جعله الله عبرة لكل خلق الله إن نسيت ما نسيت لا أنسى حمز البسيوني رئيس السجن الحرب قال له الشيخ يوما ما اتق الله ولا تعذب خلق الله ألا تخشى الله قال ومن الله ومن الله ربكم هذا لو نزل لي من السماء لحبسته في زنزانة انفرادية وقال له اتقي الله انا تقيم للقاء الله اعتبارا قال له من الله مين ربنا ذا بتسمع كلمة ما يعرفش ربنا اهو اهو ومن الله ربنا بتاعكم بتاعكم لو نزل من السماء سأحبسه في زنزانة فرادية فما أمهله الله خرج من بوتقة ظلمه ركب سيارته تدخل سيارته في سيارة نقل محمل بأسياخ الحديد عشرات الأسياخ تقطعه إربا شفت الفرخ على الشوايا ويبقى ساعات لعظيم ظلمه وكبير جرمه يخاف الناس الاقتراب منه ويجعل الله عبرة لمن لا يعتبر ساعات يجمعون أشلاء ويضعونها في خرقة ويضعون الخرقة في الخشبة ويحملونه على الأعناق في جنازة عسكرية لكنها محفوفة بالغضب الإلهي مش هتعمل لك حاجة الجناس العسكري حملوه على الأعناق رحلوا به إلى بيت الله فمنع من دخول بيت الله بقدر الله وقفت الخشبة قدام المسجد يرجعوا الورا ويخشوا وقفت من الذي أمر الله ساعتها صعد الشيخ كشك رحمه الله رحمة واسع المنبر وخطب وقال يا حمزة يا حمزة من حبس من حبست الله في زنزانة انفرادية أم حبسك الله ومنعك الله من دخول بيت الله أبشره الله ظالم اليوم قال قولة ظالم الأمس دأل ومن الله وده بيقول ومن أشد منا قوة أبشروا والله وانتظروا الموت سيف الله البتار لكل ظالم كفار أبشروا والله اصبروا اثبتوا أيقنوا في الله استقيموا على منهج الله سأل الله خاتمة الخير لكم الدنيا تزول يا حمز من حبس من حبست الله في زنزانة انفرادية أم حبسك الله ومنعك الله من دخول بيته وعم قليل تدخل قبرا الله أعلم بحالك فيه لكن الدلائل واضح لا نتألى على الله لكن الدلائل واضح نتمنى الهداية لكل الظلم لكن نقول من لم يكتب الله هدايته نسأله أن ينتقب منه شر انتقام هذا حقهم علينا وحق الحق والحقيقة علينا لا نتألى على عن الله ولا نستبعد هداية الله لأحد لكننا نقول اللهم مهد الظالمين فإن لم تقدر هدايتهم فانتقم منهم شر انتقاء واجعلهم عبرة لمن لا يعتد فيخلق الله من زوائد المصيبة خاتمة الشر وهي رسالة واضحة لكل ظالم أحسدك مع عظيم ظلمك ربي وربك إلى الآن أمهلك أنت في نعمة مش دريان بيها دلوقتي أمهلك الله إلى الآن عندك فرصة توب عندك فرصة تعود وتأوب ولا تنظرن إلى عقوبة الدنيا ولا قولة الناس في الدنيا تذكروا ماعزا في الصحيحين والرواية للبخاري إني زنيت فطهرني يا رسول الله <تصفيق> هل فكر في قالة الناس لا هل فكر في العقوبة الدنيوية موت موت مؤلم بالبطيء ما فكر أبيه جنون لا أبه خبل لا يأتيه عن يمينه إني زنيت فطهرني يا رسول الله فيعرض عنه يأتيه عن يساره فيعرض عنه من خلفه من أمامه لعلك قبلت إني زنيت يا رسول الله لعلك فخست لعلك لعلك أفعلت أقيم عليه الحد ما المحرك قد تخطئ لكن لو كتب الله لك الهداية توب، وإن أردت التوبة باب التوبة مفتوح والله خطبت كل الظلمة في مصر وقلت والله أحسدكم فإن ربي وربكم قال في من هو أظلم منكم الذين قتلوا وأحرقوا وأبادوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي أن باب التوبة مفتوح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أحسدكم باب التوبة مفتوح لكم والموت يجري خلفكم إن اليوم وإن لم يكن اليوم فغدا فغدا لا يغر أنك إعلام كاذب مدلس لا تغر أنك هالة كاذبة جعلت منك رمزا وصنعت منك صانما لا يغر أنك هذا كله فستلقى الله وحدك ليس معك شيء ولا أحد ولقد جلتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة في سورة لماذا سورة ايه؟ الأنعام يعني ايه الأنعام؟ البهاي أعزكم الله سورة ايه؟ لما أتت هذه الآية ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أتت في سورة الأنعام في إشارة بلاغية معجزة إشارة إلى أن من لا يعقل هذا ولا يوقن في هذا ولا يعد العدة لهذا فهو أقرب إلى الأنعام أعازنا الله وإياكم اللي ما يعقلش ده اللي ما يفهمش ده الذي لا يعد العدة لهذا أقرب إلى الأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أعازم الله إياكم فيا إخوتها الموت مصيبة فابحث عن مخففاتها بالعمل الصالح وخاتمة الخير إن أردت ختام خير فلزم الخيرا نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ختام خير اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يوت الإسلام من قبلنا رب احفظنا بحفظك لقول الحق التي ترضيه. رب احفظنا بحفظك لقول الحق والسبات على الحق فيما يرضيه. رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك وإن أبقيتنا لدعوات أو قولة حق فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب احق انجماء المسلمين احق دماء المصريين عليك بالظالمين. عليك بالظالمين عليك بالظالمين عليك بالظالمين عليك بالظالمين ربي إنهم لا يعجزونك أرن فيهم عجائب قدرتك أرن فيهم يوما كيوم عاد وسمود يا رب إن كانوا تكبروا كعاد فانتقم منهم كمن تقمت من عاد يا رب إن كانوا تكبروا وظلموا كعاد فانتقم منهم كما انتقمت من عاد يا رب إنهم لا يعجزونك يا رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين فعجل نقمتك من الظالمين يا رب لا رب لنا سواك فنرجوه ولا إله لنا سواك فندعوه يا رجاءنا يا رجاءنا يا رجاءنا كن رجاءنا لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين ولا خزايا ولا محرومين سبتنا على صحيح الدين سبتنا على صحيح الدين واختم لنا بالخير أجمعين فك كرب المكروبين سددين عن المدينين اشف مرضانا ومرض المسلمين رد إلينا الغائبين فك أسر المعسورين اجعل أسرهم في ميزان حسناتهم يا رب فك كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي وفي كل مكان يا رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين سبت رجالنا سبت نساءنا سبت أبناءنا سبت بناتنا يا ربي من كتبت علي ظلم الظالم سبته على الحق وانتقم من ظالمه وانتقم من ظالمه وانتقم من ظالمه اللهم انتقم من قتل أبناءنا اللهم انتقم من من قتل أبناءنا وبناتنا اللهم انتقم ممن من حبس واعتقل ظلم اللهم انتقم من كل ظالم اللهم انتقم من كل ظالم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللي منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة عبد الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر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 وسبحان من أزال السرور عن سرور وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح وجعل استعلاء علاء وضاعة في السج سبحان من جعل الشريط وضيعا بقدرته إنه الله أهلا هم الله